وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أحبة في الله لن تتقدم هذه الأمة خطوة واحدة ولن تأخذ مكانتها بين الأمم إلا إذا تخلصت من مظاهر الشرك والخزعبلات والخرافات والشعوذة. أمة تعتمد في جميع شؤونها على الموتى أمة تعتقد أن الرزق وأن رفع البلاء وأن الشفاء يرجى من القبور أمة إذا حلت بها المصائب جلست تولول عند الأضرحة هذه أمة لا تستحق النصر، لأن الله عز وجل يقول إن تنصر الله ينصركم، فالجزاء من جنس العمل، فإذا كانت قلوب الناس متعلقة بغير الله عز وجل، متعلقة بالقبور، متعلقة بالموتى، متعلقة بالأسياد، متعلقة بالأضرحة وإذا كانت عبادتهم تصرف لغير الله جعلهم الله سبحانه وتعالى في انتكاس من أمرهم وخسران فكم من قبر أيها الأحبة بنيت عليه قبة وجعل محلا للعبادة وشدت إليه الرحال طلبا للأرزاق وطلبا للأمطار وطلبا للاولاد وهذا كله كفر وتكذيب للقران لان الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله فهذا امر من الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يخبر جميع الناس أنه لا يملك لنفسه درا ولا نفعا، فكيف بغيره؟ إذا كان أفضل خلق الله وأكرمهم على الله سبحانه وتعالى لا يملك لنفسه ولا لغيره درا ولا نفعا، فكيف بمن يسمونهم بالأولياء؟ بمن يسمونهم برجال البلاد الذين قالوا عنهم أنهم يعلمون الغيب بعضهم يقول هذا الكلام ولا يستحي لا يخجل من نفسه زعموا أنهم يعلمون الغيب ويقضون الحاجات وقسموهم إلى أقطاب يتحكمون في العالم يتحكمون في المحيا والممات يتحكمون في الاقدار يتحكمون في الامطار يتحكمون في الزروع يتحكمون في كل شيء هذه هي حقيقه الامه وهذا خلاف النصوص الشرعيه التي تقوم على العبوديه الكامله لله سبحانه وتعالى التي تقوم على الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى فالعبد مهما بلغت درجته في العلم مهما بلغت درجته في الزهد وفي الورع فهو عبد لله وهو مفتقر لله وهو بحاجة إلى الله ولا يملك من أمر نفسه شيئا فضلا من أن يملك لغيره تاملوا في هذا الكلام لو أردتم حقيقة أن تتغير أحوال هذه الأمة فابداوا بمسألة التوحيد وابتعدوا عن الشرك ابتعدوا عن عبادة القبور عن التمسح بالقبور عن دعاء الموتى هذا هو حال الأمة مع أن الله عز وجل يقول لكم والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير أي لا يملكون شيئا هؤلاء الموتى هذه القبور لا يملكون شيئا لا قليلا ولا كثيرا حتى ولا قطمير وهو الغشاء الذي يكون على نواه التمر ذيك الغشاء الرهيف اللي يكون داير بالعظم ديال لا يملكونه قال الله سبحانه وتعالى لا يملكونه إن تدعوهم قال بعد ذلك إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم هذا كلام رب العالمين ودرءا للاستغلال الخاطئ لعبارة الولي ولكلمه الولايه من قبل بعض المبتدعه ومن قبل بعض الضاله اردت ان ابين لكم المعنى الصحيح لهذه الكلمه والشخص الذي تتوفر فيه مواصفات الولايه فليس الولي كما قال بعضهم من يمشي على الماء او ياكل النار او يطير في الهواء الولي هو الذي تتوفر فيه الشروط التالية الإيمان والتقوى لأن الله عز وجل وهذا الأمر بشهادة الله سبحانه وتعالى فإذا سئل الإنسان عن الولي ما قال هو الذي يطير في الهواء يمشي على الماء لا الولي هو صاحب الإيمان والتقوى وهذا بشهادة الله عز وجل قال الحق سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون من هؤلاء؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون هؤلاء هم أولياء الله الذين يحافظون على الصلوات الذين يصومون رمضان الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله هؤلاء هم الأولياء فمن كان عنده شيء من الايمان والتقوى بحيث يصلي الصلوات الخمس ويخاف الله عز وجل في الجمله هذا هو ولي الله وكلما كان ايمان الشخص اقوى كانت ولايته لله عز وجل اعظم فالضابط هو الايمان والتقوى كما قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله عليه المراد بولي الله العالم بالله المواظب على طاعته المخلص في عبادته المراد بولي الله العالم بالله المواظب على طاعته المخلص في عبادته وهذا هو الذي ينطبق عليه قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب فالذي يعادي المؤمن من أجل دينه من أجل تمسكه بدينه من أجل صلاته من أجل صيامه من أجل الحجاب هذا الإنسان في حقيقة الأمر يحارب الله سبحانه وتعالى من يعمل على محاربة الدين من يعمل على منع المسلمين من اداء شعائر دينهم هو في حقيقة الأمر يحارب الله ونهاية هذه الحرب غاية هذه الحرب الهلاك لأن الله عز وجل لا يغلبه أحد من يعمل على محاربة هذا الدين قهره الله سبحانه وتعالى وانتصر منه وانتقم سبحانه وتعالى لدينه ولأوليائه فأولياء الله يجب محبتهم ونصرتهم الولي هو المؤمن لغة واضحه باش نفهم المسألة الذي يصلي في المسجد الذي يعبد الله الذي يقوم بالواجبات لله سبحانه وتعالى فرض عليه هذا هو الولي أما إنسان في مكان معين يدعي أنه يعلم الغيب أو أنه يمشي على الماء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 معادات أولياء الله عز وجل هي محاربة لله سبحانه وتعالى ولكن لا بد أن تعلم أن جميع المعاصي هي محاربة لله عز وجل قال الحسن رحمة الله عليه قال يا ابن آدم ما لك بمحاربة الله من طاقة فإن من عصى الله فقد حاربه ولكن كلما كان الذنب أقبح كانت المحارب لله عز وجل اشد ولذلك أعلن الله سبحانه وتعالى الحرب على اعداء اوليائه على من يتصدى لاوليائه على من يسخر من اوليائه والولايه لله سبحانه وتعالى تاتي ايها الاحبه اذا حقق المؤمن الايمان في قلبه تاتي اذا حقق المؤمن العمل بجوارحه عندها تأتي هذه الولاية بهذا الأمر يكتسب الإنسان هذه الولاية وليست الولاية لله سبحانه وتعالى تأتي بالدعاوى الزائفة كما يفعل بعض الدجالين الذين يموهون على العوام بأنهم أولياء الله يقول لك أنا هو الولي ولا سمعت لي شيء رغيت رالك وغيف عالك وكذا إلى آخره هذا كلام فارغ الانسان عليه ان يعلق قلبه بربه سبحانه وتعالى اما هؤلاء فلهم غايه واحده وهي جمع الاموال الغايه الوحيده جمع الاموال خوف الناس باش يجمعوا الاموال باش نبقى انت دائما متعلق به كل مره ترجع اليه في اي مساله كل مره والناس لشدة غبائهم يقطعون البحار والجبال والصعار من اجل الوصول الى الولي الفلاني حتى يشفي ابنه قال او يزوجه والعجب ان هذا المرض العضال قد انتقل حتى الى الجيل القادم كجبر شاب ما جبرش الخدمه كيمشي عند السيد كيقول لك امشي عند السيد شاب ما نجحش في الامتحان كيمشي عند السيد يقول لك مضروب ضربينا بالعين هو أصلاً كسلان كسول ما كيبغيش يخدم قوله بشي على الصين ما ديري لي شي حاجة ضربني بالعين ما ديري لك والو نط تخدم على راسك فحقيقة أيها الأحبة الإنسان عليه أن يتحرر من هذا الأمر من هذه الخرافات ما ينبغي للمسلم أن يكون بهذا الشكل جاء الإسلام لتحريرنا من هذه المسألة وتذكروا دائما قوله سبحانه وتعالى إن يمسك الله بذر فلا كاشف له إلاه لا يكشف الذر إلا الله سبحانه وتعالى ما غين فعك لا سيد عبد سلم ولا سيد بن عيسى غين فعك الله عز وجل ولا غين فعك فالإنسان إذا أصابه أمر لجأ إلى ربه سبحانه وتعالى وتذكروا دائما هذه الآية إن يمسك الله بذر فلا كاشف له إلاه وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لتحقيق التوحيد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاتباع كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يحفظنا من الخرافات ومن الخزعبلات ومن المخالفات ومن البدع ومن الشركيات